يعني رب العالمين ديجيت أغلب مروف قدر خدنا زانون وقدر خدنا أقرن أو قدر لا يك رب العالمين ورب العالمين ما زناكن وكى ما زنت يا رب العالمين وعبادات رب العالمين آكن وكى أو حق بوب تكرن وما عظم الله حقه عظيمه يعني يعني خد ما زناكن رب العالمين أو دعبادات بوب دنبي كي ما ظنكرنا رب العالمين او تدخوز بس رب العالمين بكي تو هول اخو بس بوي باي هال عبادة كهبتو بس بوي بكي بات تخودي ما ظنكر رب العالمين او تو كسنك يشري كسنك واسطى مبين اخو رب فلا مع الله احدا فلله من الشاكرين واعبدوني هذا صراط مستقيم وإلهكم إله واحد خدای قرائده همون عویه بودیم. بودیم ایلاهم، خودهم، عبادهم، بودیم و بس با خدا بودیم. ایلاهم، بس خدا یا ایلا حق بس تی عباد، تی بس کرد. عویه رابو، اکیدش نه ولی بتوانی از عبادتی بودی که ما ودیگه اند خودون. آوا و اصطلاح ما بین آمنو رب عالمینی. عویه او حق همه ما اصطلاح رابر اینو دو بخش کرد ما بین خودی که مخلوقاتی. یه جا هر مخلوقاتی. عویه چپی هم عليه الصلاه والسلام تش ملائكه دربيت تش من بكي ما دوي تش دارك بي تش برغي رندي حق رب العالمين يقدر رب العالمين نادر ابي حق رب العالمين ان دونا داك دا دو مخلوقاتي وما قدر الله حق قدره بل هند مشرك تش جرى تش قدر تش جرى قادر ابراهيم ناجر رب العالمين ماظمات بالعكس او تنقيص الكيماتيه دنك دنا رب العالمين, دن العالمين. هركسه عباده ا تي دي بجد كان رب العالمين و ا تيب كذا واسطه ما بين رب العالمين و ا تيب كذا شريك ما بين رب العالمين قوه في عباده الكذا هذا همو شنو هذا همو رب العالمين كيم كانوا كان قيسه كيماتيه دنيا بعالمين او كسدوتيه بجن عيسى كر يا خده يا حاشا او بجن عزير حاشا كر يا خده او بجن ملائكه حاشا كشطدينه هر او خفنا كادي وبيتكره أفهمو تنقيص وكيماتية برب العالمين فالهند يقولون أنه قدر الله حقا قدره هذا كونك أولاية تبريوه رب العالمين بحث مشركات تر مشركات وطبيقان بريس الله عليه وسلم ولا أي محمد صلى الله عليه وسلم تشعباتي خوده يد مبكساركي خوده يجد مشركة وكافرة قدري خوده ناقرن وخوده ما ظنناكا وقت في عباتتكا أفهمو الشركة و تنقيص وكيماتية برب العالمين إنك تدرك قدر خديك لي، أولى لرب العالمين هم ما وصرا كعباداتي بخديب تنب كسنة كوصرا كسنة كشريك ما بين خرب العالمين، وما قدر الله حق قدري أو كز قدر خدي ناقريته، قدر خدي نزاعته، لذي رب العالمين هم ما وصمي، أو سند غير رب العالمين خير، أو كز قدر خدي ناقريته، رب العالمين لذي هم ما وصمي، أو إيمان بقابيل الله وعليه وسلم، وحديث بقابيل نائس الله وعليه وسلم او قص قد ری خود نزاعی تو لالوی رب العالمین اله ماماستریه. او کس دین اسلام نکت دین او. ودی دین اسلام نشد و پر ازی نبود قبیل نکت. و هر کس که دی وچ دین نشد و به خود ای ببوم بودی و پیامبری بودی سال الله و علی سب ایمان پناهی درو بینت داره. چه همه ایمان پناهی. چهند دکه ایمان پناهی. اما همه قدر الله حق قدره. اد خود مازناک. و به همون تنقیص و کماتیه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 حديث صلى الله عليه وسلم الصحيح أبانا تبيا ملو في إيمانه في بينته وقدره وبرده بيش هم هذا بيد وأخفناء كسب بيش يا خديك بيعمبرني هر كسه كي هر ملوة كي هبيت كن درج مي كو بيعمبرة كي كو إكل وا كسبت أبد أتباع بيعمبرابن كابجن أزدي بيعمبراتهم وخصوصا حبي بيعمبري بدك لا بد بيش يا لا بد بيش يا فيعمبر بدئي أحسن بعند لا يا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله لا بد بيش يا عليه مصراط وسلام شيء ومر بيش في آية وما قدر الله حق قدره شو لو بیشو فناخدات یام بنی صلو الله علیه و سلم بیشی كتبتود که فلان کسب بیشتا و فلان ملاهوت بیشتا و فلان امامود بیشتا و رئیس از بمنود بیشتا و رئیس اشریته منود بیشتا دیو خفناه که هر کسی که بی دی بیشه تی اخی بیشو خدارو کی من بر اخی ما قدر خودی ندیم هم ما تنقیس و کماتی دنه رب العالمین هیچی مروه قادر خدای گرین کما رو خفناه خدای یو کی غمبری و الله و سلم بیشه ما ده بی وما قدر الله حق قدره بل هندس بيانبريص الله عليه وسلم كان يا فاياتي بوتي او اف او يتا بيانبريص الله وسلم كده دليل सर هندى تا اغلب الخلق قدره خدنا گروت ربع من ما صنعت وكى ما صنعت يا رب العالمين وقدر وحتى اي كي جي ها الله عليه وسلم معلمك جيا بو قاتل النبي برامل صلى الله عليه وسلم و سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ام بين الناس ثورات داو نف شرعه خده وموسى اين اخره رب العالمين دروجه قيامته اسمه هر هف طبقه عثمان دا فينش طبعاً في حديث في آخر نووي مر ويجيله فين شبهوا أبو عمليات بات في من حتى بدأ بنواجهته يعني أتبدو نبي عمبلس ديار كرين. يعني تصديقاً لقول الحبري اين پیامبر صلوات الله عليه وسلم اخفنوی مرو فی عالم جیا چی اینو داره راست اینو داره اخنکا و یا حق و راست باش دینگه پیامبری صلوات الله عليه وسلم ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وما قدر الله حق قدره دینگه پیامبری صلوات الله عليه وسلم اخواته بخان بوتی اوانه و هندزان کارب عالمین ان مخلوقا ما سر رب عالمین It brought Uenaix Llav, Ha Save Furnies, and all those and all this champions of Islam players, and all the powers that Job were to pray for them in IranYesa and today worshipful of theirしょう His Ruth tubeoses FiveAB in the Rings and pray for a Gesellschaft for more human reasons then ask for himself나� That he has to confess what نو بيد <تصفيق> وكينو كان هبولو خب عزيلي بن بجع عزيلي جيدة خد رب العالميني من بو عيساي بن علي صلاة وسعيساي رب العالميني من بو شيخي بن ولي بن وسيد بن بشيخي رب العالميني فهمو كيموتي أو تنقيصة بو رب العالميني قدري رب العالميني أواة تشبكي توع عبادتي بخده ابتنبكي وما قدر الله حق قدريه والنافية حديثية طبعاً وقت قيام برسان الله سامح وكركري وفيك نيش والنافية حديثية دليل ساندها كواب رب العالمين فينش تبنيشيت هاي هم وياد واكي كين نينا واكي البشرين نينا واكي المنين ونياد رب العالمين اشتف رب العالمين ذاتك هيا كواكي شو ذاتي الدينية كالذاتي ما بزن جسم رب العالمين ذاتك هاي وكي شو ذاتانيا هلو رب العالمين دستي شيتهين وكي دستي تبني شيتهين وكي تبلي شمخ لوقانينا ونيا او اذي حديثي درج بما او بانج تبال يدهاتي نائف بات كرن كرب العالمين يدهين يدلايا كرب العالمين والأرض, والارض جميعا قبضته يوم القيامة وعد هل هالها في طبق القبا همو قبضة أبير بمروبي، أبي أصبتuhNuf داستكوهو لديك نقفضه وفي النف داستة دا يعني عاد همّور جاقع متى هو النف داستك αذا ويو رب والأرض جميعا قبضاتهو نقفضه يعني و هر حف طبقه رب العالمين دا. يعني عثمان همو همو رب العالمين عثمان عبد الله يعني شنجه رب العالمين وعبد الله بن عباس بجد هرّف طبقة عثمانة وهرّف طبقة عردي النابدة دستي رب العالمين دا بيجيد في يدي أحدكم وكى خردلة أو دي كنجية تقريبا يعني ما يكون جيّة تدوّد استي وشو هل هنا في طبقة عُسْمَانِ و هل هنا في طبقة عَرْضِيش همو نور دستة رب العالمين دا وكي كنجياتينا يونكشك ترن الكنجياتي هذا هم دليل سر چيه؟ سر سار مازناتي موازناطية رب العالمين بل هذي نور دستة رب العالمين ايه كل نور دستة رب العالمين دا؟ العظيمو الكبيرو و عظمته و موازناطيه رب العالمين كاسم زاني تكوشن دا زاني دونيان كموازناتها وعظماتها ونية يوشاندة بل هندش أبا إيه كالواقه يتوم دياركت بجيد عرض هارها في طبقة العرضي وهارها في طبقة عثمان رب العالمين رجاء قياماتها هميلكت النوف دست خدا وهموش هاروك عبدالله بن كخردلة في يدي أحليكم يعني هنده كنجية كنا نسبات نوف دست رب العالمين دا. كرب العالمين دستك هاي ونياد دستتاني إلا وبيرنبي صلى الله عليه وسلم حديثا كده بيجي هر بيغنده صلى الله عليه وسلم بس بينديت كده بيجي برجعه قيامه رب العالمين هر حف طبقه تعبي وهرف طبقه عثمانه كده انهف ده سخوده وبشين ده هجيني ديش بهجيني بيعمر صلى الله عليه وسلم وسر منبره وبيعمر صلى الله عليه وسلم وبيعمر وسلم ده سخوفت كده واديت حسن وبيعمر صلى الله عليه وسلم خطه رب العالمين رجعك يا ماده فا عرضوا وعثمانة ده شليكات بهيجيني وده بيجت أنا الملكو بيجت أس أسماء أسم ملكة عثمان أبا إنه عرضوا عثمان ده هم ملك كنا هم ملك يا رب العالمين ولله ميراث السماوات والأرض يعني عرضوا عثمان أبا همو ورب العالمين ورب العالمين هم هو أف ورثة تبع العالمين مالي على خنابات وكاس ملكي اما محمود من تبع بوراب عمل الملك اش تمنناكم اولي من يتشيكريو من يدانو ملو. اخي شارب وكرمي تبع هربو منين اين ملوك الارض ني كاوا ملوك ام ملكه عاديه بدوتي ما هندي سلاح هندي ما هندي دولهات مانا وكاس نشت ما بشكي دو كاس نشت في ملكي ما بصيد كوننا بلو لو بين ملك يخص الابن بنهنا ني بلو بين ملك يخص رب العالمين ده تبع واخويك صاحش بالناشئ بكاد ناشئ جبل ده تبع نجي رب العالمين ده ودنيا ده برجش رب العالمين انا بحس رجع قيامتي لي وخذني ان اف ارض ده وما بين ارض واسمان ده هم ملك رب العالمين اما شقي رب العالمين دنيا حريتك دائما وإذا كانت ملكي دائما هرئيكي أمي جوا ملكي منها وعرد منها وخاني منها ودقانو منها وقصر منها نوبي داسكي رجح كلمات جوش دائما همه من البوكي منتبه همه برعب العالمين اتحديثة دائما تبيعان بساء الله وعلا سلمشيط رجح كلمات ربعان ويقول اين الجبارون اين المتكبرون كاذا خسر سالخات كمازن كريد بلو بين ونيا تكبراخون وكا ديار كان بلابين أبي خورتيش شو الخالقين كنوا ظلم خالقين كنوا بلابين من يا ملك يا خبناه بقى بلابين أودا سلط طبعا كاس نيا جبر رب العالمين بدت بقى برهندش رب العالمين وما قدر الله حق قدره او خديك هي معظم بيدو وعرفش تحمد أسيدا بنهامد بالناس صلاة ويدا هذا بس مستحق عبادتي وعبادتي من خلاص بن ولكن العالمين ده خلاصة تتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك من وتتحرك رب قدري رب العالمين وتتحرك رجاء قيامته رب العالمين وتتحرك قدري وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتحرك وتحرك وتحرك وتحرك وتحرك وتحرك دلويدها رب, دلوي رب العالمين هم ما صار نبيا مولد الدنيا هم ما صار حزبوي هم ما صار شو بنينا هنا إيه هنا كرنا ولي هنا رزقنا أما أول دلويدها هما قدر تربية هما رب العالمين قدر رب العالمين الهمام واصطربى وبيعنبلي صل الله عليه وسلم بمدنا في حديث الاجيدير كلي كاف شتى وحدتة جوتة وحدة كلا أفهموا كانجيا أفهموا رجا عمتيا وعبد الله بن عباس راس منا خذلبي جوتة مجاهدي مجاهد اكل علماء تابعية وطلبي عبد الله بن عباس ابو جوتة تزاني فرياء جهنم كندم عزنا و جهنم جاند موازنه نقول نه اجل عزيزيه جهنم جاند موازنه و من فسياره باعيشه من اخلا لبيد من فسياره كيف يجيبو به آياته اوه رب العالمين بجيب وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قرضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه رجاء قيامته رب عامين عرضه عثمانه اما هذا كيف جده؟ اوه يا هو هم قبضة كرب العالمين يا شن جاكرب العالمين يا وده بهنجي مرؤوف دخلهن ومرؤوف كيرنا مرؤوف أجناء وأفراد وده كيرنا إن من أف عائشة رضوانها خداه من ذك من أف سيرالتي أمريكا لرسال الله عليه وسلم ودهنجي دمرؤوف كير بالمقتراب العالمين عالدي وأسمان عما كت النافذة هذا ودهم يومئذين على جسر جهنم ودهم ودهنجي وده عبر سار كيري. جسد سراطي. سراطي. جسدي جهنم كير يعني سراطي أو اجسدي ساب جهنمي اف مخلوقاتنا همال دونصر كيري سال سراطي من يعني سراتي يوجيها قال لا سمو جهنم واد بن صراطها قالك يعني شو جهنمي نايتك عبد الله بن عباسي و نیا اف جسد ا، و نیا همه‌جا به جسد دنسرجی اکی کوچی بید، کمبنی جلاکامعازم بید و نیا کاسنه شتیبار بید به هند جسی دنسری. و دی اف جسد دنسرج هنمه، و دی هنگی ربع عالمین مخلوق همه‌ی دنتر سر ورید. و عال دعسماج دست خوند. و دی عوارضش کمایه تکرمه. و دی وقت چیت بجی بچه؟ و جهنم عوض بنده میدن. یعنی جلاکاتیا، جلا جلاکامعازنا و طبعاً بال مقابله. بحش تشكرهما صناعي، لأن بيعمر صلى الله عليه وسلم بجد. هر رب العالمين، هر مخلوقه كشكري. النبي؟ إلا رب العالمين دوجيد وشكرني. أيكل كيرة، أيكل بحشة، أيكل جهنم. أيكل بحشة، أيكل يا رب العالمين صلى الله عليه وسلم يجوتين. هاي كمتر رب العالمين بحش دات دنيايان هدي ده دنيا رب العالمين يعني جل جل كذيه اجل جل كما ظننا بحشت ود ايرج دوانيه برهنده عبد الله بن عباس يبقى تمجانه ده يقتا من تحاسك ابزاني ما ظنت يا جهنم متافئك الواعي توماديات كده كرب العالمين مخلوقه هماد انت سر جهنم وجنم منيا يدبن سراته جهنم جل جل كما ظننا رب سبحانه وتعالى يعني بي كي بس برابع العالمين وتعالى رب العالمين بلندا الكيماتيا جيمين هما بلنتركي سرعش وعشش سرهاف طبقه عثمانه وسرب حشده وتعالى يعني جيوي وقدر وشتن للمربع بسلمان في بيت وتعالى رب العالمين رب العالميني. اما او رب العالمين آبراهامین چه عکی ماتی و عیبی دارنی نه؟ چون که هر چی دکه ها تر دانم بر آبراهامینی که خدا به خود نجود بید الله و علی و سلام همو هم می‌جنای ولله باهم چه ترزانی از هواره حبوب الانکسی به آدم دیگه ای داره تا عیب و کیماتی داره آبراهامینی بر هدی خدا سبحانه وتعالى عما يشيبون هركسك اتش تي دبليو اس ام بينام نوخو واقع ادوات داب او مشترك كيماتيا اشتراك العالمين ش افعايبه واف كيماتيا النوب دانينا طبعا مين ي ب مشترك برب العالمين اي عيبه وكيماتيا برب العالمين ولكن يقولون ان الله يقولون ان الله يقولون رب الله ما ان الله يقولون ان الله يقولون ان الله يقولون ان الله يقولون ان الله يقولون ان الله الله يقولون ان الله الله عليه ان الله يقولون ان الله يقولون ان رب العالمين ان رجع يقولون ان الله يقولون ان الله يقولون ان أولي تسبيكي نفي خف الصوري عدهيته بفكرن هو حديث بي عملي صلى الله عليه وسلم يوم قوتك أو كسي بفكتة صوري إسرافيلة ملايكتك ونوفي إسرافيلة دي بفكتة صوري رجع قيامتي واختراب عميل إذن ديه وبي عملي الله عليه وسلم حديثة كي كيف أنعمو بيجت و... التقم صاحب القرن الصورة، بيش نسرافين ليش ليك لي صور؟ اه التقم فيه؟ قوة فيه بفكة صورة يعني ونزيكي. ونزيكي خف الصورة. ن صورش، بو لالی ما صور بیش نمی‌بینی. ببینی زرافو سری بیش تیغی چه داره، نازن بیت، او فرد بیت، پسیگ ببینی او کجکه بیته و؟ آره، آره بیش نه صور، آه. پس که آیا چند، یا چطوره کس نزند؟ این ارباب عالمی نیست. آیا صورا خود کته، خضر زانيد الا خدي النبي شو حديث مناتنا ي في الله عليه والسلام كوود بيت كو حجم ويت عند شو اشتبهو بمنهاتيا برنده بس خضر زانيد كرا بشي بودي صوره واحد بودي صور يعني يا ربنا وزراف وبشتينجي وقت يا إيكيا ونفخ الأولى فصاعق من في السماوات ومن في الأرض صاعق يعني مات عيد مرن أول عثمانة وأول عردي العثمانة ويد عردي ملوكتنا العثمانة, العثمانة وعردي مروف أجننا همود تشلهين همود مرن فنفخ الأولى ففكرنا <تكلم> <بالتكلم> أي إلا من شاء الله، إلا أبي خديع حسكت، أو شن النهار، أو نامريت، إلا أبي خديع حسكت أو من في السماوات ومن في الأرض، إلا من شاء الله، إلا كخديع حسكت، نامريت أو نامريت كين حسكت، علماء گرگ آخوند بود. و در کیه ابد محتفف دانشوره آل نامرن. اندکی اگویی پیامبرن، اندکی اگویی مدرکتن، اندکی اگویی شهیدن، اندکی اگویی آل خورین ابد ربعانی، چهکی ناب حاشده، اندکی اگویی اسرافیلو، ملك الموت. و هند گله قولي دیشيتين، اندکی اگویی آملا میمرین. عمتنا عمر نبا جركودي هر هندكا هندك اهفنيت جودي امام تش حديثت صحيحناتنا النبي عم ليس الله عليه والسلام كوكينا اواها تي بيامبر يس الله عليه والسلام كروجكيه ملو بك انصاري المدينه بو اي كي جي حسك الديار بو يعني ممر في انصاري وممر بسرمان عاجسكت كاتب تي وكاد إنه بوتي ريمرويجي دنجا موسى على البشرية بوتي اسوي كما موسى السلام خبر عالميني بعمر النبي الله عليه وسلم ليقتدي اللي قدر إحسيسه سرهمو بعمره دي وسرهموا مروبا نكية عليه صلاة وسلام الله سبحانه الله, الله, الله. صحابته الله عليه وسلم هنجي صلى الله عليه وسلم واس الشيادة مباك. وتجازبين فائدة موسى قائم. مش الموسى عليه الصلاة والسلام يفيش مندها رابية ب. ويا بن بيا كع أرشي رب العالميني. بيشد إجاز نزانم لا أدري. بيشد إجاز نزانم أرفع رأسي وقبله وبيش مندها سرق قبل إنكريا. أم ممن استفنا اللهم. هانيش بيشت او ايك الواكسة او رب العالميني نافق رأيه دوتي إلا من شاء الله كوا ايك الواكسة كا او هال اولي او چلين هاتي اولي او نمر يا چونك او او روايتي دوتي امجوزي بصعقة الدنيا يعني او بس او سروي دوتي او الدنيا دو سروي دوتي او اختي رب العالميني خوني شا تشيه دو تشيه بيه طوز و نموي موسى فصعق موسى موسى عليه الصلاة والسلام الله عليه وسلم وجلى الله عليه وسلم وجلى الله عليه الله عليه وسلم وجلى الله عليه وسلم وجلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم يعني الله عليه وسلم وجلى الله عليه وسلم وجلى الله عليه وسلم وجلى الله عليه وسلم وجلى الله عليه وجلى الله عليه وجلى الله عليه وجلى الله الله إلا وجلى الله يعني الله عليه وجلى الله عليه وجلى الله عليه و دي حاسك نكوه كل نفس ذائقة الموت، همو تجد طعم كانا چه؟ طعم كانا مرنة، اوات بجرمه كيوه آياتي اوات بشن، ربعاين بحسي بحشتتكت، وبحسي جهنمشتتكت، بجد خالدين فيها إلا ما شاء ربك، بحسي بحشتتكت، بحشت بجد حتى يتدبن إلا أخودي حاسكت، يعني أخودي حاسكت لنا و بحشتتكت شريكت، إنتداري، و اگر خدا حس کردیش نبود جهنم می‌جوید شاید که، دی این تدربه. همه خدا حسن نکیه. خدا حس کردی مشوره شته عادت کرد دبن، جهنم می‌دبن. ایمان دار و موحدش شته عادت بحش دبند. جان کیشود بیجن؟ اما ونیا علمایی الله رب العالمینی کا منشاء الله کا کین عباد خدا. طبعا نه خدا حس کردند که چی می‌نوه نامن. اما وحدیثهایی هوا اند بیجید وقتی رب العالمینی قوتي إسرافلها بفQA صغرها أجل أن تسأل فشري أنه أبروّت عام هو في إسرافيل في كيمية informed أهتم Sagittifies و مكايل و جبرايل و heلماً أفكارات ملك الموت في إسرافيل و مكايل و جبرايل أحسن في ملك الموت وأشاهدا إسرافيل و مكايل شركت أيجر كفوكش؟ كلمة قال برابع ازاكيش بجيد حديثه كام بجده بيستعزو جبرائيل ماين قبل عنده بيستعمل لكن نوع تش بنره وبشيندي بيشتا تش بمره اف حديثه طبعا حديثه ضعيفه اف حديثه صحيحيه في عم صلى الله عليه وسلم وكيل رحم في فاء ونيا جربك من الظالمين بين اف حديثه صحيحيه إلا من شاء الله اف حديثة تفسيره بهدنا كدنيا فأفن ده ده نافع تدريج بجودية حديثها حديثة هاي هذا صحيح ونيهاتي الفهدين لا من شاء الله وكبص خداص عندك أفاكينا هبعت في فإذا هم قالك هموديش لهيت، إن جا همودي صوابنا بقى، ودراوبنا عند ينظرون يتبعوا هم قيام ينظرون و ونين يبترسن و ترسه كمازن يسرهي و هم طبعا ناوه آيات دليل كما چن نفخه هنه؟ دون دو نفخه نفخه جردك دبوفكتا سوري حمود مرن وجرد دو اسرافية دبوفكتا فإذا هم قيامون حمود اي چلين؟ حمود صاحب ناوه و تتبعوا ربع عالمية قديم يوم ترجف الراجفة تدبعها الرادفة <تصفيق> يقول تي يو ايكيه همود مرن ويو ديج بشي هين؟ همود صابه نبه أما هاو يجدوا ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض أما تقال يدويا ديج وقت رابنا به يقومون فزعينه لرابنا بهيه شطفا ترسوا سلي ترسكوا قالك وزول ونياء سلي وني اقوي رب العالمين قال جاوبنا بحسين فترسي كريوني إن زلزلة الساعة الشيء عظيم يوم ترونها تذهلوا كل موضعة عما أبعد وطبعوا كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارا وماهم بسكارا ولكن عذاب الله شديد. افترس قد قال شدا قد قال ناف خدويدا قد قال ناف خدويدا ففكر ناف خدويدا افترس شدا قد قال ده هاي هاي درابنا بقى وترس قد قال ده هاي طبعا هم كاسك الناف السودانية الناف في السودانية وهم من فزع يومئذ آمنونا طبعا هم دوي إيمان دار ويا واحد بتعمل الصالح كربيد أقتشنا قالوا أمين لا يحزنهم الفزع الأكبر وقالتها قيدة بشهد وقالتها ترسو ما أظنه وقالتها أما ترسو ما أظنه بس همكسكي الله عليه وسلم بجد بين النفختين أربعين بجد ما بين هارد وفكرناه كانت كلل بسيارة أبو غريرا روجن و پیامبری نبوده سال الله عزیزه. و دچل هایی بن و داشتن زانم. و پیامبر سالس نبود یه. و دچل سال بن و داشتن زانم. و پیامبر سالس نبود یه. و این دو صحافاش را زمینه خودش رو بیچکه. به کر کرد. آه و دا تسليم کرد و به کر کرد. دنده ملوظونیم ملوظه بسیار ما برای قرآن سمت ایویه. و نی هد میانه روز بنو چه سال بنو چه هایی بن. هم نظانینو او علمه و نیا یلالی رب العالمین منه هاتی او هنده او مگویتی هم ده چکه این؟ هم ده ایمانه اینه پیشتی اینگه پیغنبر بجیسا الله آسان پیشتی واد چلانه رب العالمین ده بارانک این تخاره بارانک دهید و او روات ها دهی هاتی گویتی بارانکه و کی آغا یعنی عنی و تیمانیه و او دشته خوال ناف عردیده و همو ملووک هنگی ناف عردیده ده گیانوی چه بی ویا و منی است که هر به هندسی رابعه می‌مونه گلک جارمیه ولی اینا ویا که باران اینا نخوره وقتی وقت عرطر بو چش شیم بید. دی دی شیم بید. باران تی به د عر تربید وقت عر تربو منی است که چیش گیاه دشیم بید آوسته نه داده چرا هم دشیم بید که دلیکه یوحیی الله موتا هر هولای رابعه می‌نوپسنده د بارانه که این تی هر پیام با الله و علی سامیش همو مرو وقت ذنب که آویش حس که اینکه نیست که کیان هم هندی نیست که یکی بنا کنیشی مروی او ده میتوه مروف همون ده چید بهم بر بزیس ها آسام همون ده چید مروی هیس که مروی همون چید او نامینید بس او هند میتوه اوه چید مروی همون یه تعداد او بارانک وقتهاد اوه اوه مروی عجب و دنو همای چه؟ یه عربی داماین و نف آخه داماین او همون ده چه به هن؟ ه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 ویا اوده هر یک نیویانده و در چوب سریه دو ادغم کتابایی دسرانه دننه بیاد دست چب دننه هر چند داش عوضش چه موادی دار عوضش ویا مقدمات و پیشکید هاین النا فقیرید و یکوید یش بسیارند راستونیار رجحانات در آب نبا و رب العالمین جلوات کرد و الله و سلم علی خلیق محمد و علی آنی و والحمد لله رب العالمين